خيارا في يوم وقد لازم البيع قبل ذلك ف فساد الخيار في اليوم الثاني وما بعده هذا معلوم لا اشكال فيه لكن الخلاف في وجود ثبوت الخيار في اليوم الاول هل يثبت او لا قال المؤلف مثلا انه يثبت في اليوم الاول لانه مشرطه وهو متصل بالعقد قال ويحتمل ان لا يثبت لانه مقترن بما يفسد ما بعده فهو تبع فلا يثبت الخيار لا في اليوم الاول ولا في الذي بعده لانه شرط فاسد ففسد من اوله وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت يعني الخيار ويوما لا ففيه وجهان أحدهما الوجه الأول أنه يثبت في اليوم الأول فقط لأنه وقت خيار متصل بالعقد لأنه معلوم يلي العقد ويبطل فيما بعده هذا لا إشكال فيه لأنه إذا لزم لم يعد للجواز لأن البيع لزم والخيار يجعل البيع جائز فما يصح أن يكون لزم البيع أمس واليوم جائز ويلزم غدا وبعد غدا يكون جائز هذا عبث ويحتمل أن يبطل الشرط كله قال لأن هذا قولهم يوم ويوم هذا شرط باطل فيبطل في اليوم الأول وما بعده نعم فصل ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز, فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه الطلاق ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه هذا ثمرت خيار الشرط من اشترط له الخيار فله الفسخ سواء حضر صاحبه او لم يحضر رضي صاحبه او لم يرضى مثلا تبايعا عند طلوع الشمس وشرط الخيار لهما إلى غروب الشمس فأحدهما حريص على لزوم البيع فتوقع أن صاحبه سيبحث عنه لأجل أن يبلغه بفسخ البيع فاختفى. وما تبين لصاحبه إلا بعد العشاء فلما تبين له قال البيع لزم قال الآخر لا يا أخي أنا فسخت البيع بعد العصر بحثت عنك لأخبرك فلم أجدك لكني اشهدت اثنين باني فسخت البيع بعد العصر يقول أنا ما حذرت ولا علمت ولا رضيت نقول سيان حضرت أو لم تحضر علمت أو لم تعلم رضيت أو لم ترضى ما فائدة الخيار إذن فائدة الخيار أن كل واحد منكما بالخيار إذا أراد إمضاء البيع أمضاه وإن أراد فسخ البيع فسخه ولو كان هذا مرتبط بموافقتك او عدم موافقتك اذا لا فائده في الخيار لدام الامر يتطلب رضا الطرفين لا فائده حينئذ في الخيار فنحن جعلنا الخيار للرجل الذي يرى ان الخيره له في الفسخ او في امضاء البيع فهو على ما اراد ولو لم يلتقي بصاحبه ولو لم يلتقي به ولو لم يعلمه ولو لم يعلمه ما دام أشهد فلا بد من الإشهاد لأنه لا يأخذ قوله هكذا يخشى أنه ما أمضى البيع ما أفسخ البيع ولكن بعد بعد ما انتهت مدة الخيار عرض المبيع للبيع فوجده لا يساوي القيمة التي اشترى بها فقال افسخ البيع نقول لا تفسخ في مدة الخيار اما اذا انتهت مدة الخيار فلا فسخ فمن اراد فسخ البيع ولم يرى صاحبه فعليه ان يشهد اذا كان الخيار الى غروب الشمس واراد الفسخ مثلا بعد صلاة العصر يقول تعال يا اخي يا فلان واي فلان اشهد بانني اشتريت البيت من فلان بكذا وجعلت الخيار لي الى الغروب والان انا اريد فسخ البيع اشهد على فسخي للبيع اني ما اريد امضاء البيع فيتحمل الشهادة فيؤديانها لو لم يقبل صاحبه الاخر قال لا انت فسخت بعد مدة الخيار فلا اقبل منك يقول عندي شاهدان فيشهدان بذلك ومتى انقضت مدته قبل الفسخ لزم العقل فالك الطلاق لان الطلاق لا يؤخذ به رأي الطرف الاخر الذي هو الزوجه فمثلا المطلق إذا رغب في طلاق زوجته هل يستشيرها هل يأخذ رأيها في هذا لا هل يشترط رضاها بالطلاق لا يطلق متى شاهي زوجته متى أراد طلاقها فله ذلك ومتى انقضت مدته قبل الفسخ لزم العقد على كل حال لأنها مدة ملحقة بالعقد فبطلت بانتهائها كالأجل ومتى انقضت مدته قبل الفسخ مثلا شرط الخيار له إلى غروب الشمس فغربت الشمس ولم يفسخ العقد فلما صلى العشاء عرض هذه السلعة للبيع على أنها لزمته فسيمت بنصف قيمتها التي اشتراها به فقال الحمد لله الوقت قريب الآن أنا أفسخ البيع أردها على صاحبها هل يمكنه أن يردها عليه بعد العشاء وقد حدد مدة الخيار إلى غروب الشمس ليس بإمكانه ذلك الا ان اقاله صاحبه اذا اقاله فباب الاقاله وقته واسع كما سياتينا ويؤجر المقيل لصاحبه فاذا مضت مده الخيار لزم البيع حين اذا لانها هذه المدة ملحقة بالعقد فبطلت يعني التي هي الخيار بانتهائها كالأجل نعم. ويبطل الخيار بالتخاير كما يبطل خيار المجلس به ويبطل الخيار بالتخاير مثلا اشترى منه البيت وشرط كل واحد منهما الخيار لنفسه شهرا اشترط الخيار لمدة شهر فالمشتري يرى أنه راغب في البيت ويحب أن يسكن ويخشى أنه بعدما يرتحل البيت ويسكن يأتي صاحبه ويقول حنا في مدة الخيار وأنا عدلت عن البيع فأخل البيت لي فيقول يا سبحان الله تراني أرحل وأشتغل وأعدل في البيت وكذا والآن تقول لي أرحل قال نعم نحن في الخيار فالخيار ماض إلا أن يتخاير يأتيه مثلا الذي يريد أن يرحل إلى البيت ويقول تعال يا أخي انت بالخيار شهر وانا بالخيار شهر والبيت الان معطل ولا واحد منا يطمئن الى صاحبه يخشى ان يفسخ فنريد ان نقطع الخيار بيننا قال نعم يا اخي لا باس نقطع الخيار بيننا فانه ينقطع ينقطع الخيار بالتخاير يعني يقول من الان يا اخي تريد امضاء البيع او لا تريد خل النفس سريح فحسب ما يختار ولو الحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه لانه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما كالنكاح ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه لأنه عقد لازم مثلا اشترى البيت وشرط الخيار كل واحد منهم لنفسه إلى غروب الشمس فإلى غروب الشمس ما احدث شيء لكل واحد منهم الخيار غربت الشمس ماذا معنى هذا لزم البيع صلى أحدهم العشاء وجاء لصاحبه وقال يا أخي مدة الخيار بيننا انتهت بغروب الشمس وأنا كنت أبحث عن أخي أو أبي أو صاحبي لاستشيره في هذه البيعة فما وجدته فالآن يا أخي نريد أن نمدد الخيار بيننا إلى طلوع الشمس هل يتمدد؟ لا لأن الخيار لازم متى بغروب الشمس لازم فما يقبل التمديد بخلاف ما إذا كان التمديد في وقت الخيار التمديد في وقت الخيار يصح لأنه ما يتنافى ما لزم البيع إلى الآن الصورة هذه التي معنا لزم البيع بغروب الشمس ثم بعد صلاة العشاء يقول بعد أمهلني إلى الفجر نقول البيع البيع لزم الآن ما في امهال إلا من باب الإقالة باب الإقالة واسع لكن إذا مدد الخيار في وقته مثلا تبايع عند طلوع الشمس واشترط كل واحد من على صاحبه الخيار له إلى غروب الشمس على نيه أنه طوال هذا اليوم يفكر ويستخير ويستشير إلى اخره حان وقت صلاة العصر وصلي العصر ولم يبدل أحدهما شيء التقيا وقال أحدهما للآخر خيارنا يا أخي الى غروب الشمس والان الغروب على وشك وانا اريد استشاره فلان او علان وهو بعيد ما رايته فنريد ان نمدد الخيار من الى غروب الشمس نجعله الى طلوع الشمس اعطنا فرصه وقت هذا الليل ادرك صاحبي واستشيره هنا يصح لان الخيار والعقد ما لزم إلى الآن فيصح التمديد فيه بخلاف ما إذا لزم فلا يمدد نعم وإن فعل ذلك في مدة الخيار جاز لأنه جائز فجاز ابقاؤه على جوازه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل ما حكم الأذان الأول يوم الجمعة الأذان الأول يوم الجمعة سنه أثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فهو ثبت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول سنة الخلفاء الراشدين وذلك أن الأذان يوم الجمعة هو الأذان حينما يصعد الخطيب على المنبر ويسلم على المعمومين فيقوم المؤذن فيؤذن هذا أذان الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم فلما كان عثمان رضي الله عنه أرضى واتسعت المدينة أمر بالأذان الأول لإشعار الناس بقرب وقت صلاة الجمعة ليتهيأوا لذلك يقول السائل ما قيمة الدينار بالريال السعودي الذي يجب أن يتصدق به من واقع زوجته وهي حائر الدينار والمثقال معلوم عند الصاغة عند بياع الذهب فهو حسب ما يظهر لي والله أعلم أربع جرام ونصف أو ربع أو بينهما يقول السائل ماذا يفعل من دهس قطة بدون قصده ماذا من دهس القطه بدون قصد فليس عليه شيء ليس فيه كفاره ولا فديه سواء كان محرم او غير محرم في مكه او خارجها يعني تعمد قتل الحيوان غير المؤذي ما يجوز لكن قتله بدون تعمد وليس في نوعه فديه ليس كالحمام او الطير او الظبا او اي نوع من انواع الصيد فليس فيه شيء يقول السائل عملت عمرة لنفسي هل يصح ان اعمل عمرة اخرى لوالد المتوفى واحرم من مسجد التنعيم من دخل مكة بعمرة وأداها فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى وإنما عليه أن يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله ويدعو لمن أحب حيا كان أو ميتا فإن سافر إلى جدة أو إلى المدينة أو الطائف او الى قريب او بعيد ورغب في العوده الى مكه فيحسن ان يعود اليها بعمره عن نفسه او عمن شاء فمعنى هذا اننا نقول لمن كان بمكه وهو حديث عهد بعمره لا تخرج للاتيان بعمره اخرى ومن كان خارج مكه يريد الدخول إلى مكة لا تحرم نفسك ادخلها بعمرة عن نفسك او عمن من شئت والعمرة عن الميت تجوز مطلقا وعن الحي بشرط ان يعلم بذلك قبل ان تحرم وان يكون غير قادر على الوصول الى مكة يقول السائل هل يجوز اداء العمره عن الاخ المتوفى او الخاله يصح عن العمره عن المتوفى سواء كان قريب لك في النسب او لم يكن وسواء كان بمكافاه من ولي الميت او المعتمر او الحاج متبرع بالعمره عن الميت لكن مثل ما تقدم من كان بمكة لا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة وقد اتى بعمرة من قريب ومن كان خارج مكة وأراد دخول مكة فيدخلها بعمرة عن نفسه أو عمن من شاء يقول السائل قدر الله علي أن مرضت فلم أستطع الصيام مدة سنتين وذلك بأمر, بأمر الطبيب المختص في هذا المرض فماذا علي الآن حيث أن المرض ما زال لا حرج عليك والحمد لله ثم إن هذا المرض لا يخلو إن كان يرجى برعه ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أربع فتنتظر متى ما من الله عليك بالشفاء تقضي ما عليك وإذا كان هذا المرض من الأمراض التي لا يرجى برؤها معلوم عند الأطباء أن من أصيب بهذا المرض غالبا ما يبرأ منه فمثل هذا إذا تصدق عن الأيام التي أفطرها أطعم مسكين فحسن يطعم مسكين عن كل يوم فحسن يقول السائل أنا شاب أسكن مع أناس يتهاونون في أداء الصلاة وأنصحهم ولكن لا فائدة فماذا أفعل لا تيأس منهم واستمر في المناصحة معهم وإذا رأيت منهم عدم قبول مطلقا فلا تجالسهم المناصحة ناصحهم ولا تساكنهم لأنهم قد يعدونك بما فيهم من الجرب فالمعصية والفسوق قد تنتقل من الفاسق الى الصالح بكثرة المجالسة والمخالطة ويستمر حاله ويستحسنها فيصاب بما اصيب به فيحسن ان يحذرهم وأن يباعدهم ويناصحهم يبتعد عنهم ويناصحهم يقول السائل أحرمت من ميقات المدينة وعندما وصلت إلى مكة تعبت تعبا شديدا، وخلعت ملابس الإحرام ونمت وفي الصباح لبست الثياب العادية وذهبت إلى العمل ولم اكمل العمره الى الان اذا دخل المرء في حج او عمره احرم بنسك فيجب عليه حتما اتمامه فان مضى وقت الحج وهو لم يتمه تحلل بعمره والعمره وقتها موسع احرم بعمره يجب عليه أن يتمها وهذا الذي تحلل قبل أن يتمها ثم تركها منذ ثلاثة أشهر هو لا يزال محرم على إحرامه السابق وإن خلع ملابس الإحرام فهو محرم فعليه أن يتم عمرته يلبس ملابس الإحرام ويتم عمرته ثم إن كان اتى محظورا يبطل العمره فيجب عليه المضي فيها يعني إتمامها والقضاء والهدي عما حصل منه وإن كان لم يحصل منه إلا لبس الملابس العادية مثلا فهذا يعذر بالجهل فيه والنسيان عليه أن يبين لطالب علم ماذا حصل منه في هذه المدة ليبين له الحكم والأمر أيها الإخوة ليس بسهل فيتساهل كثير من الناس يأتون في أواخر رمضان أو يأتون في ليالي الجمعة أو في الأيام الفاضلة التي يكثر فيها عواد المسجد الحرام وهو محرم فإذا وجد الزحام شديد قال نتحلل من العمره الآن وإن شاء الله نعتمر بعد أيام نقول لا هذا ليس إليك أنت ما دمت دخلت في النسك فيجب عليك أن تتمه أتمه الآن الليلة أو غدا أو بعد غد أو متى ما شئت المهم أن تكون على إحرامك حتى تتم عمرتك لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وأتم الحج والعمرة لله إذا دخلت في صلاة نفل ثم بدالك أن تقطعها فأنت في حل لأنها نفل دخلت في صيام نفل فبدالك أن تفطر فأنت في حل أخذت صدقه تطوع دراهم تريد أن تتصدق بها فتصدقت ببعضها واحتفظت ببعضها أو اشتريت بها حاجة لأهلك فأنت في حل أي تطوى تدخل فيه ولا تريد أن تتمه فأنت في حل سوى اثنين الحج والعمرة إذا دخلت فيهما فأتمهما إلا إن أحصرت فباب الإحصار له حل يخصه لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله يجب إتمام الحج والعمرة إلا في حال الإحصار فقد بين الحكم يقول السائل ما حكم البيع وقت الاذان لا بعث يصح إلا بعد النداء لصلاة الجمعة فلا يحل البيع حينئذ ولا الشراء تقول السائلة امرأة حائض وانقضت عادتها ولكن بقي عليها دم مستمر والان تريد السفر الحائض المحرمة تبقى على احرامها متى ما طهرت تغتسل وتؤدي عمرتها هذه تقول انها انقضت عادتها انقضت ايام عادتها والدم مستمر معها لا يخلو هذا الدم ان كان على غرار ما سبق فهو امتداد للحيض وان كان يختلف عن اوله فهذا ليس بحيض والدم الذي ليس بحيض ولا نفاس لا يمنع الطواف ولا يمنع الصلاه فالمرأة ينتابها كثير من الدماء لا تتوقف عن الصلاه والصيام والطواف إلا بدم الحيض الصريح ودم النفاس فإذا كانت انقبت عادتها واستمر معها دم أحمر ليس بدم حيض فعليها أن تغتسل وتؤدي عمرتها تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها وتسافر مع رفقتها لأن أيام الحيض معلومة ولون الحيض وشكله معلوم عند النساء فدم الحيض أسود ثخين منتن ودم الاستحاذة قد يكون أحمر رقيق فدم الاستحاذة لا يمنع من الطواف ولا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام حكم المال أن الناتج من الغنى وعشرية الغنى